القلب المحتاج لحنان يلا من غيرك يا يسوع والنفس العطشان أمان تلقى فين زيك يا القلب المحتاج لحنان فين زيك يا مروع انت رهي يا يسوع الفادي كل قولنا ليك انت نادي شكرن شكرن ليك يا يسوع حمدن حمدن ليك يا يسوع شكرن شكرن ليك يا يسوع حمدن العالم مليان أوجاع مش عارف منيش كلمين والخاطي عايش في سراع من غيرك يا إلهي معين العالم مليان أوجاع مش عارف منيش كلمين والخاطي عايش في سراع من غيرك يا إلهي معين أنت رعير يسوع الفادي كل أولوه ميلك بتنادي شكرا شكرا لك يا يسوع حمدا حمدا لك يا يسوع شكرا شكرا لك يا يسوع حمدا صليبك شوفت جراح وتحملت عشان نقلاب يوم ما قابلتك قلبي ارتاح اول مرة اشعر بسلام عند صليبك شوفت جراح وتحملت عشان نقلاب يوم ما شكرا لك يا يسوع حمدا حمدا لك يا يسوع